إذا قلنا أن العدد له مفهوم، فهذا يعني أن الاستحباب مربوط فقط بالأيام الثلاثة، غيرها لا يستحب. هذا إذا قلنا أن العدد له مفهوم. أما إذا قلنا لا، العدد ليس له مفهوم. إذا قلنا ليس له مفهوم. فالشارع قال صم او من صام ثلاثه ايام من كل شهر فله اجر كذا ان الثلاثه مستحبه اما اربعه مستحب أو لا عشره ايام مستحب أو لا هذا مسكوت العام وهكذا قس على ذلك الامثله المذكوره الاخرى صم ستين يوما اطعن ستين فقيرا اعط الفقيره عشرة دراهم وهكذا في التقييد بالعدد طبعا لا بد بالملاحظه الكلام هنا هل للعدد مفهوم او لا اذا كان خالي عن القرينه هذه الفحت لها اذا تجرد الكلام عن القرينه اما اذا كانت هناك قرينه فدل على المفهوم أو على عدم المفهوم فهذا خارج عن محل البحث مثلا مثلا إذا قال الشارع اغسل الإناء من سؤر الخنزير أجل الله اغسل الإناء من سؤر الخنزير سبعة مرات إذا قال هكذا الشارع هنا هذا الكلام هذا الكلام لا مفهوم له لماذا لأن هناك قرية على أن الزيادة على السبع لا بأس بها أيضا لماذا لأن الشارع لماذا قال اغسله سبعا لأن سؤر الخنزير به قذارة به خبث فالشارع حدد الغسل بالسابع لإزالة هذا الخبث واضح بعد لإدارة الخبث فإذا كان بالسبع يزول من باب أولى بالتسع أيضا يزول بالعاشر أيضا يزول لأن الغرب اداره الخبث وإدارة الخبث يتحقق بالسبع وبالثمان وبالعاشر فهذا الكلام لا مفهوم له هنا قرينا على أن أكثر من سبع جائز أيضا. لا به هذا واضح أو إذا قال الفقير هكذا هذا مع القرينة إذا قال الفقير اعطني درهما فقير يجي يقول أيها الشيخ اعطني درهما هذا لا يعني أن لا تعطيه درهمين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة إذا كثرت جزاك الله خير رئيس فإذا قال الفقير اعطني درهما هذا لا يدل لا يدل على المفهوم يعني لا تعطيه درهمين او ثلاثه او اربعه لا اذا قال اعطني درهما فهنا قرينه تدل على جواز الدرهمين والثلاث كلامنا هنا اذا تجرد الكلام عن القرينه مثلا اذا قال الشارع من صام ثلاثه ايام من كل شهر فله اجر كذا هذا الكلام هذا التقييد بالعدد أيام ثلاثة من كل شهر هل ينفي الاستحباب عن غير الثلاثة يعني لا اصوم أربعة ولا اصوم خمسة ولا اصوم عشرة أم لا هذا محل الكلام خب أيها المصنف على ضوء ما شرح وقلت وبيّنت هل للعدد مفهوم أم لا المصنف يقول الحق والانصاف أن التقييد بالعدد لا مفهوم لا, لا مفهوم لا التقييد بالعدد لا يوحي بشيء وإنما يوحي فقط فقط يوحي بما دل عليه اللفظ في محل النطق يعني اللافظ يثبت يثبت ما ذكر في الخطاب أنا حينما أقول للسيد عندي عشرة دراهم هذا الخطاب هذا اللفظ يثبت عشرة أما هل ينفي دعش أو ينفي أن له عندي مال آخر لا هذا لا ينفي المصنف يقول الحق أن العدد لا مفهوم له السلام عليكم نعم نعم في حاله واحده يكون العدد له مفهوم في حالة واحدة يكون للعدد مفهوم وهذه الحاله هي اذا كان الحكم وجوبيا واجبا وحدده الشارع من جهة الزيادة هنا يكون للتقييد بالعدد مفهوم أعيد العبارة في حالة واحدة يكون للعدد مفهوم هذه الحالة هي ما إذا كان الحكم المذكور حكما واجبا وحدده الشارع من جهة الزيادة هنا يكون للعدد مفهوم مثلا مثلا إذا قال الشارع هكذا والزانية والزاني فجلد كل واحد منهما ما قالت ثمانين للمئة ثمانين جلبة ولا تأخذكم بهما رأسا ثمانين جلدة أو القادس للمحصنات يجلد أيضا ما أدري مئة ثمانين جلدة هنا الشارع حدد هذا الحكم واجب وحدده من جهة الزيادة الزائد الحد الزائد ثمانين خب هنا بعد مفهوم موجود الحكم واجب والشارع حدده من جهة الزيادة، فلو زاد الشارع، فلو زاد المنفذ للحكم على الثمانين يصير ظلم <تصفيق> واضح، فجلدوا كل واحد منهم مئة جلد صحيح. خب إذا زاد المنفذ إذا زاد المنفذ للجلد عن الحد عن العدد المعين، هنا بعد ينتقل الجلد الزائد. إلى ظلم وإلى عدوان في حق هذا المجلس. هنا بعد العدد له مفهوم يعني لا تجوز الزيادة على العدد المعين فإذا في حالة واحدة يكون للعدد مفهوم الحالة هي إذا كان الحكم واجب وحدده الشارع من جهة الزيادة واضح بعد إذا حدد من جهة الزيادة هنا بعد له مفهوم أو إذا قال الشارع صم شهر رمضان من حيث الوجوب الشارع يقول أريد منك أن تصوم ثلاثين يوما واجب عليك لا أقل ولا أكثر أقل خب ما يجود مثلا وعشرين أكثرها من بنية الوجوب لا فالشارع هنا حدد من جهة الزيادة اذا كان الحكم واجب ومحدد من جهه الزياده فالعدد يكون له مفهوم او كما يقول الفقهاء في التسبيحات الاربعه في الركعه الثالثه او الرابعه يقول الاحوط وجوبا ان يؤتى بالتسبيحات الاربعه مره واحده او ثلاث مرات فبعد الزيادة هنا بعد بنية مثلا الجزء لا تجوز بعد الدينية. واضح بعد حكم فالمصنف يقول فقط إذا كان الحكم حكما واجبا وحدد من جهة الزيادة هنا يكون للعادة مفهوم هذا واضح اتضح هذا هذا كله في مفهوم عدد والأمر بعد سهل وواضح يبقى الكلام في مفهوم اللقد هل التحديد أو التقييد باللقد يدل على المفهوم أو لا إذا قال القائل جاء زيد أو إذا قال القائل قام مثلا محمد اذا قال هكذا هل التحديد باللقب له مفهوم أو لا قبل الجواب سؤال ما هو اللقب وما هو مفهوم اللقب المصنف يقول اللقب هو كل اسم يقع موضوعا للحكم سواء كان هذا الاسم اسما مشتقا او اسما جامدا اسم الجامد اسماؤنا بعض مثل زيد، محمد، علي الاخرين اسم مشتق مثل السارق السارق هذه الأوصف المصنف يقول اللقب كل اسم سواء كان ذلك الاسم اسما مشتق او اسما جامد كل اسم يقع موضوعا للحكم اذا قلت قام زيد هنا امرأ هنا موضوع وهنا محمول هنا موضوع وهنا محمول إذا قلت مثلا زيد قائم أو قام زيد الموضوع هنا هو زيد ولذا قال المصلف كل اسم ويقرأ موضوعا للحكم الحكم هو القيام الحكم هو القيام الآكل الشرب هذه كله أحكام فإذا قلت قام زيد أو جاء عمر أو ذهب علي إلى آخره هل يدل التحديد باللقب على المفهوم أم لا؟ واضح السؤال هل يدل التحديد باللقب على المفهوم أم لا؟ هذا معنى اللقب مفهوم اللقب شنو معنى؟ مفهوم اللقب هو نفي الحكم هذا معنى مفهوم اللقب نفي الحكم عما عد الموضوع المذكور نفي الحكم عما عد الموضوع المذكور في في الكلام اذا قلت قام زيد فانا هنا اثبت القيام فقط وفقط لزيد وهو الموضوع المذكور في الكلام خب هنا ان قلنا اللقب له مفهوم فرح نقع في مشكلة كبيرة هنا إن قلنا اللقب له مفهوم فرح تحدث عندنا مشكلة كبيرة هنا كما وقع فيه بعض أهل العام هل سيجبتنا الكلام إن قلنا له مفهوم فإذا قلت قام زيد فأنا بهذا الكلام أثبت الحكم حكم القيام أثبت الحكم لزيد وأن فيه أما عدا فأريد أن أقول قام زيد ولم يقم غيره بخلوق هذا إذا كان للقب مفهوم فأنا حينما أقول قام زيد فأنا هنا أثبت القيام لزيد وأن فيه أما عدا زيد بل في نفس الجملة يمكن الكلام في جهتين في الجملة الواحدة قام زيد مرة أتكلم في القيام ومره تكلم زيد فالتفت قام زيد من جهه القيام من جهه القيام من جهه القيام فانا اثبت القيام لزيد اثبت القيام لزيد وانفي عن زيد عن زيد زيد دفن اللي قامه وانفي عنه الاكل انا قلت قام زيد فقام زيد يعني زيد فقط قام يعني لم يأكل يعني لم يشرب يعني لم ينن فأثبت له فقط القيام من هذه الجنة أما إذا جئنا من جهة زيد فأنا أثبت القيام لزيد وأن فيه عن غيره مطلقا وارحل الجهتان مرة اتكلم عن المفهوم اللقب في القيام مرة في الموضوع فيه زيد فإذا تكلمت في القيام فأنا أثبت القيام لزيد وأنفي عنه غير القيام يعني لم يأكل لم يشرب لم ينام لم يتكلم لم لأ إلى آخرين أما عن زيد فأنا أثبت القيام فقط لزيد وأنفيه عن غير زيد، يعني عامر لم يقوم باكر لم يقوم خالد لم يقوم هل تقبلون بهذا حتى نقول أن اللقب له مفهول أم لا المصنف يقول القبول بهذا مشكلة بل قد يؤدي إلى الكفر احيانا مثلا إذا قلنا اللقب له مفهوم مثلا إذا قلت زيد موجود إذا قلت زيد موجود هذا يعني إذا قلنا بالمفهوم للقب هذا يعني ان غير زيد غير موجود فهذا إقرار من المتكلم إقرار من المتكلم بالكفر لأنه يعترف أن الله ليس موجود إذا قلت إذا قلت محمد النبي مثلا وقلنا له مفهوم صلى الله عليه وآله فهذا يعني نفي نبوة غير النبي صلى الله عليه وآله وعلى. واضح بل اكثر من هذا إذا قال الانسان في يوم من الأيام إذا لقى له مفهوم إذا قال هكذا قال أذل لكم الله أنا لست بزان قال هكذا ولا أمي زانية إذا قال هكذا إذا قال أنا لست بزاني ولا أمي زانية إذا كان يتكلم مع شخص في قباله تعرفون ما معنى هذا؟ هذا معناه أنه قذف هذا وقذف امه أيضا، وهذا يصير بعض، فيجب إقامة حد في على المتكلم، ولا يقول بهذا عاقل أصلا، ولا يقول بهذا أحد. اللهم قال به بعض أهل العام، قالوا اللقب له مفهوم، فإذا قيل أن اللقب له مفهوم فمن أوضح الردود ما ذكرناه؟ والامر بعد سهل يكون اتضح المطلب الى هنا اتضح اذا اكو سؤال او اكو شيء تفضل خوف قال المصنف الخامس مفهوم العدد وذكرنا له سته امثله تقريبا الاول سم ستين يوما الثاني اطعم ستين مسكين الثالث لزيد عندي عشرة دراهم الرابع اعطي الفقيرة عشرة دراهم الخامس من صام ثلاثة أيام من كل شهر فله أجر كذا هاي أمثلة خمسة يمكن تفيدوها أيضا خب لا شك في أنه تحديد الموضوع بعدد خاص بعدد خاص أربعة أو خمسة أو عشرة أو ستين أو لاخرين لا يدل على انتفاء الحكم في عدا لا يدل وإلا لو دل فإذا قيل صم ثلاثة أيام من كل الشهر إذا قيل هكذا وقلنا أن العدد له مفهوم فهذا يعني أن صوم ثلاثة من كل شهر هو المستحب فقط أما اصوم أربعة لا ليس مستحب خمسة ليس مستحب قال فإذا قيل صوم ثلاثة أيام من كل شهر فإنه لا يدل على عدم استحباب صوم غير الثلاثة أيام لا يعارض الذليل على استحباب صوم يوم آخر يوم الرابع يوم الخامس إلى آخر نعم فقط في حالة واحدة كما قلنا نعم نعم لو كان الحكم للوجوب حكم يكون واجب مثلا بعد بقيد وكان التحديد بالعدد من جهة الزيادة لبيان الحد الأعلى إذا كان هكذا فلا شبهتان في دلالته على عدم وجوب الزياجة يعني هنا يكون للعدد مفهومون فإذا قيل مثلا كدليل صوم ثلاثين يوم من شهر رمضان إذا قال المولى يجب عليك أن تصوم شهر رمضان أو قال هكذا ثلاثين يوما ولكن هذه الدلالة من جهة خصوص يقول المصنف يقول صحيح أكو هنا مفهوم بس هذا يمكن إدخاله في القرين الخاصه يمكن نقول هنا توجد قرينة على عدم جواز الزيادة وهي أن الحكم واجب فكون الحكم واجب قرينة ونحن من أول الكلام قلنا بحثنا هنا في المفاهيم إذا تجرد الكلام عن القرينة وهنا أكو قرينة وهي أن الحكم واجب فإذا كان الحكم واجب أنا المكلف لا يجوز لي أن أتجاوز على ما حدده الشارع فتحديد الشارع للحكم بأنه واجب قرينة على أن الزيادة على هذا كأن المكلف لن يمتثل المطلوب قلت لكم سابقا لعله كان أحد المؤمنين مسجون في أحد البلاد في أحد البلاد وكان معه واحد مسجون ذاك الثاني تاجر كان فهذا الأخ يقول في شهر رمضان هذا التاجر يتسحر الساعة 12 12 في الصليل يعني ويصل الصبح وينام فنقول له خب تخبئنا لله بعد الصلاة وقتها ما صاير صلاة مثلا ساعة 5 وانت تصلي ساعة 10 12 في الليل يعني فقال سبحان الله بعد الله إلى وقت يعني أي وقت الله موجود سبحانه وتعالى فنصلي ساعة 11 صلي الساعة وحدة مففرة يقول مرة يصلي من هنا مرة من هنا مرة من هنا القبلة مثلا من هنا يقول الله فقط مننا موجود الله في كل مكان موجود هذا خروج على ما حدده الشارع الشارع يقول أريد منك أن توقع الصلاة من هذا الوقت إلى هذا الوقت وأن توقع الصلاة في هذا الابتجاه أما أنت تفلي مرة من هنا مرة من هنا لأن الله كما كما قال القرآن فعينما تولوا فتنبه مجهد الله هذا الكلام ما مقبول يعني الشارع قال أريد منك العبادة الكبائية بالكيفية الكذائيه في الوقت الكذائي. بعد انت مالك حق تقول لا اريد ان اخالف هذا الوقت الله يقول ثم ثلاثين الثم سبعة وعشرين او خمسة وثلاثين ما ما لك منك هذا الكلام قال نعم ولكن عفوا ولكن هذه الدلالة من جهة خصوصية المورد لا من جهة اصل التحديد بالعدد يعني اللي بيقول عندنا قرير موجود وهي أن حكم واجئ حتى يكون لنفس العدد مفهومه فالحق ولإنصاف فالحق أن التحديد بالعداد لا مفهوم لا ما عدل هذا البحث اتضح أولا او أم لم يتضح ماذا يختاد منه واضح البحث صائح خب هذا الأول الثاني اذا مفهوم اللقاء المقصود باللقاء تعريف اللقاء كل اسم منه. سواء كان مشتقا او جامد الاسم اما مشتق او جامد وقع موضوعا للحكم كالفقير اذا قلنا اعط الفقير فالفقير موضوع وقع موضوع لحكم الاعطاء الاعطاء حكم وقع الفقير موضوعا لها. قال كالفقير في قولهم أطعم الفقير أو كالسارق والسارق كالسارق والسارقة في قوله تعالى السارقة والسارقة السارق والسارقة عفوا ومعنى هذا معنى اللقب معنى مفهوم اللقب ما هو قال ومعنى مفهوم اللقب نفي الحكم عما لا يتناوله امم الاسم هذا معنى مفهوم اللقب نفي الحكم عما عدا الاسم المذكور في الخطاب عما عدا الموضوع المذكور في الخطاب وبعد ان استشكلنا خب ايها المصنف فللقب له مفهوم أو لا في الجواب المصنف يقول في مفهوم الوص أشتلنا قلنا الوص لا مفهوم له نقول هنا من باب أولى اللقب لا مفهوم له من باب أولى العلاقة بين المفهومين هي يعني الوص ما ربطه باللقب ها يقول المصنف في الوص وجد الأولوية يبين المصنف في الوص هنا إذا قلنا اعطي أو اكرم الرجل العالم العادل هناك في مفهوم الوصف قلنا هناك الوصف هنا كما قلنا سابقا مع أن الوصف مشعر مع أن الوصف مشعر بالعلية يعني فيه إشعار بأن علة الإكرام هي أنه عالم مع ذلك هناك في مفهوم الوصف مع أن التقييد بالوصف فيه إشعار بان عله وجوب الاكرام هي العلم والعداله مع ذلك مع وجود هذا الاشعار بالعليه هناك قلنا الوصف لا مفهوم من باب اولى هنا لان هنا بعد ما إشعار اشعار بالعليه في هذا البحث اللقاء اذا قلت قام زيدون لا يعني ان عله القيام هي زيد يعني هذا فإذا كان في مفهوم الوصف هناك بالتقييد بالوصف إشعار من العلية. ومع ذلك هناك مع كل ما قلناه نقول الوصف لا مفهوم كما رجح المصنف هنا هنا نقول من باب أولى وجه الأولوية هنا بعد علية ومعلولية ما موجود فإذا سم إشعار بالعلية والمعلولية لا مفهوم من باب أولى في غيرها قال ومعنى مفهوم اللقب نفي الحكم عما لا يتناوله عموم الاسم وبعد أن استشكلنا في دلالة الوصف على المفهوم فنقول هكذا هنا فعدم دلالة اللقب على المفهوم من باب أولى وجه الأولوية كما قلنا هناك في الوصف أكو إشعار بالعلية ومع ذلك مع هذا الإشعار قلنا الوصف لا مفهوم من باب أولى هنا هنا إشعار بالعلية أصلاً ما موجود فإن نفت موضوع الحكم بعنوانه هنا في اللقب لا يشعر بتعليق الحكم عليه فضلاً عن أن يكون له ظهور في الانحفار نعم غاية ما يفهم من اللقاء عدم هذا أخذ خارج عن البحث بعض. هذا قلناه من أول مفهوم الشر كلامنا هنا في سنخ الحكم تذكروا بعد لا في شخص الحكم أنا إن قلت إن جاءك زيد فأكرمه لا شك هنا شخص الحكم إذا زيد ما جاء ينتفي إنما الكلام نوع الحكم مطلق الإكرام ينتفي تذكروا بعضنا كلامنا هنا في المفاهيم جميعاً مو في شخص الحكم في كلي الحكم إحنا بشخص شخص في, في سلخ الحكم لا في شخص الحكم أما شخص الحكم واضح أنه ينتفي بانتفاء الشارع واضح هناك ذلك نقول قال نعم غاية ما يفهم من اللقب عدم تناول شخص الحكم لغير ما يشمله عموم الاسم إذا قلت قام زيد هذا, هذا القيام هذا القيام مرتبط بشخص زيد ومنتفي عن غيره اما أصل القيام منتفي عن غيره لا شخص القيام نعم كلي القيام لا قال نعم غاية ما يفهم من اللقب عدم تناول شخص الحكم لغير ما يشمله عموم الاسم وهذا لا كلام فيه لا بحث عندنا في هذا هذا نتفق معكم عليه إنما الكلام كل الكلام في سنخ كلي الحكم أما عدم ثبوت نوع الحكم سنخ الحكم كلي الحكم هذا ما لا نقبله أما عدم ثبوت نوع الحكم لموضوع آخر فلا دلالة له عليه أصلا خب أيها المصنف أفتنا رحمك الله بالمختصر المفيد اللقب له مفهوم أو لا يقول أولا اللقب لا مفهوم اللي. هذا واضح بعد لا مفهوم اللي. ثم على فرد تنزلنا ولو تنزلنا وقلنا اللقب لو, لو تنزلنا وقلنا لقد له مفهوم فيكون مفهوم اللقب من أضعف وأوهن المفاهيم وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت نحن نقول هكذا وإن أوهن المفاهيم مفهوم اللقب لو كنتم تعلمون قال وقد قيل قيل طبعا ما على فرد وقد قيل ان مفهوم اللقب اضعف المفاهيم لو قلنا لو قلنا ان اللقب له مفهوم اتضح هذا البحث الحمد لله والمنا انتهينا من بحث المفاهيم مفهوم الشرط كان مفهوم الوصف كامل مفهوم الغاية مفهوم الحاصر مفهوم العدد مفهوم اللقب ستة مفاهيم يبقى المصنف يقول عندنا تنبيه في هذا التنبيه المصنف يشير الى دلالات ثلاث. واحدة من الدلالات تسمى دلالة الاقتضاء و دلالة التنبيه ودلالة الإشارة خب أيها المصنف السؤال الأول لماذا تبحث هذا البحث يقول في الواقع لأني رأيت الكثير من العلماء يذكرون في بحوثهم في البحث الأصولي في البحث الفقهي في البحث الاخري يذكرون هذه الدلالات لكن دون التعرض لمعانيها الفقيه يقول دلالات الاشاره ويروح شنو هي من بينها فينبغي لنا ان نتعرف على هذه الدلالات الثلاث: الاقتضاء والتنبيه والاشاره اولا نتكلم في تعريف هذه الدلالات ثم نتكلم في الأمر الثاني أنها حج أم لا نرجع هذا الدرس إلى غد بس نقراها الأربع خمس كلمات قال خاتمة في دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة تنهيد هو هذا حاصل السؤال لماذا بحث المصنف هذه الدلالة يقول يجري كثيرا على لسان الفقهاء أو على السنة الفقهاء والأصوليين يجري ذكر دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة إذا حاضر بحث في البحث الخارج الأستاذ أو الفقيه يقول هذا وهذا من باب دلالة الإشارة خوان اللي أول مرة حضر شو معناه ما أدري إذا ما قار المضفر ما أدري فالشيخ المضفر يقول قبل أن تذهب هناك أبينها لك هنا أنا قال يجري كثيرا على لسان أو ألفنة الفقهاء والأصوليين ذكر دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة لكن مع الأساس ولم تشرح هذه الدلالات في كل يقول لا في أكثر الكتب الأصولية المتعارفة ولذا شيخ المطنف قال على نفسي بيانه بيانوا هذه الأمور عفوان ولذا رأينا أن نبحث عنها بشيء من التفصيل لفائدة المبتدئين والبحث عنها يقع من جهتين الجهة الأولى في مواقع هذه الدلالات الثلاث وأنها من أي أقسام الدلالة والبحث الثاني في حجيتها أما الجهة الأولى في مواقع الدلالات الثلاث فنرجعه الى غد ان شاء الله وصلى الله على محمد واله الطاهرين